اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون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 بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنَّ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًّا ۚ ظَنًّا ۖ فَالسَّوْءُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنٌ وَإِنْ تَتَوَلَّوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَدِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَالِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ بيض رج ومين يطيع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار ومين يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون كتحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا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 ولو قاتلكم الذين كفرون ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 وَلَمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَن تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرُوَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدَخِّلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 محمد الرسول الله، والذين معه أشداء، وعلى الكفار رحمة، وبينهم تراهم تراهم ركع سجدين. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِمَاهُمْ فِي وَجْوهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَا وَمَثَلُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ عَلَى ظَهْرِهِ يَمْكُثُ